انبراد المحيط السلام في شوبيله يجيب كم بيقول نطبقوا اشخاص على تقونه الشخير و ضمان علي في شكر الله وحده فرمي الحمد لله في وحدة الصلاة والسلام على من لا نبي رحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا المجدد شيخ الإسلام شيخ الإسلام محمد ناحي الرحاب النجل الكعيم المجدد لمن ذكر من عالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى في سنة المباركة الوصول الثلاثة أو ثلاثة قصر قال فإذا قلت ما هي الوصول الثلاثة التي يجب معرفتها فقل معرفة العبد ربه وهينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ما هي الرسول الرسول جم أصل والأصل هو ما يبنى عليه غيره وسن يدخل ثلاثة رسول لأنها يبنى عليها غيرها من أمور الدين وعليها مدارة قول معرفه العبد مع ربه ودينه ونبيه هذه الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره كما في حديث البراء بن عاشر رضي الله عنه عند أحمد بن سننه واصحاب السنن بن سننه وقيل صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت اذا وضع في قبره وتولى عنهم اصحابه حتى أنه لا يزل مع مقارع عن من كان من أكارس أفعدان فيقول لهم ربك فمن المؤمن فيقول رب يقع فيقول لهم يجينك فيقول لهم الإسلام فيقول لهم نبيك يقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم آتانا من بينات فصدقناه فيهتقنا مبابلنا من ويقالوا هذا المكان كثير من النار أبدلك الطول في المكان ثم يمتحرموا بياضي للجنة فيأتيه من نعيمها ونحنين ويأتيه عمله في صورة شريط بياض الوجه شريط بياض البياء في المسجد ويمتحرموا قطره ويمتل به المسجد قطر ويضطى في هذا هذا البروء من بياض للجنة إلى أن تكون واما في فهو المنافق فيقال ممن ربك فيقول هاهم عهد ابيك ما عارف دينه يقول هاهم عهد ابيك ما النبي عارف يقول هاهم عهد ابيك فيقولان له وهو ملك القبر لا تريك ولا تشك ويضرب من نفقه من حديد بين اذنيك لو ضري بها جبل لصارت سراعا ويضيق عليه في قبره حتى تختلف في الله نسال الله السلامه وياتيه عمله في سوره الشريف بزواج الوجه شريف بزواج الحياه ممتلئ به ويرقى في هذا العذاب من عذاب جهنم ويفتح لوباء الى النار ويرقى في هذا العذاب الى ان تقوم مستعجل والعياذ بالله والنبي سك مات مات قال لولا لا تلفظ الله ان يسمعك من عذابه فقال يسمعه الشيء فيك صغير يعني هم توجه شدة القبر عظيم والقبر فيه ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد المعارض وسعد الموهار كم سنه عاش الإسلام ست سنوات قتلوا عمر 30 وماتوا عمر 36 ومع ذلك عمل أحمانا اكتذ لها أبو عشر هذا هو السطح مع الله والإخلاص مع الله سبحانه ست سنوات عمر سعيد مهيز وعندما اكتذ لها أشهر قال النبي عليه السلام منادين لمنادين سعود في الجنة خيرا من الدنيا سيدا ودى أن يعتدد الفرصة لذلك فرصة الشباب كان ماداد ذات وزودان وماداد الشاب الردية لم يتبه دول السن ولا الشيء ولا المرض والأطعام لأنه هذه الفرصة وقد صلى الله عليه وسلم كل مرض حقك لمرض هؤل الشباب ومن قوتك لضعفك لأن العدل إلى مرض أو ثافة كتب لكم ما كان يعمله صحيحا مقيما كما في الصحيحة وهذا من صب الله يجنع على ورحمته في الثاني نعم ويذكر المصنف رحمه الله تعالى هاجم الشئ المساعدة في ولم يكن هنا من الهك لان من ربك الكافر المشرك يعرف ربه الناس الانسان يجيب لماذا يعني المقصود بالرب هنا يعني المعبود الرب المعبود لأن إذا اطلقت فيراد به الرب هو لأنه لا يستحق هذه الجبال والبغي إلا رب المالي المتوسط نعم نعم قال ناريك وعطنا وإذا وقيت لك رب وربي جميع العالمين في الحال وربي عمد في هذه المعروفة في الوقت وربي يطلق على ونع. قال رحمه الله تعالى فان كنت لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعم لما ذكر رحمه الله الفصول الثلاثه المزمنه شرعا في التفصيل وهذا من عارف اهله الايمان ثم التفصيل فيقول لك مثلا نواقض الوضوء كذا تسعه سبعه ثم يبدوون في التصف حتى تصف في ذهن الطالب ثم يقصف فيما بعد فلما ذكى في سورة الثلاثة والثمنة صرع في البيان المفصلات الموحدة الموحدة بأن دنيا من الكتاب والسنة ومن الآيات التونية والأدل العظيم وهكذا يجب أن تبين العقار من الكتاب والسنة ومن النظر للآيات التونية أما بياننا فقط بآيات كوينية هذا الثوال فقط قطر. لا بد أن تكون على وصول من كتاب الله وسنة رسول الله قال رحمه الله فاذا كد لك أي إلهي سوء كما ربك فقل ربي الله هذا هو الجواب ربي الله الذي رباني وأبقى جميع عالمين المعام وهذا استدلال عقلي ولنصلي وربا جميع العالمين منها قال لأن الله عز وجل قال أما هذا الذي يقصقه ان امسك في القرق. وقال عز وجل وما من ذاتك في الارض الا والله الله ويعلم مستقرها ومستودعها كل من إجدامه وقال سبحانه من الله الله يرزقها واياكم وهو السميع عليها فقال عز وجل ذاكر الله ربكم فاعبدوه اما غير الله جنه علا فلا يملك من ذلك الشيء فلا يصح صب العباد له قال وروح عبودي يعني ان هذا الرب الذي هو شانه يرزق ويدبر ويملك هو الذي يستحق انه وأن تغرص الغباد لهم جنة وعلي والمشرك يكفل بالربوبيه ان الله خالق أن الله مهيد ومهيد ومدفع ولكن فيه في الرومية وربادة فلم ينفع هذا التقرار الأول بل تصنع الغباد ناقض لهذا التقرار الاول قوله ورق عبوري أمين إله من الأعبور وليس لي يعني لا ملك مقرر ولا نكيل مرسل ولا شدر ولا حشق ولا شمس ولا قمر ولا قلوم ولا وليل وهذا غير دليل عقلي ويقول عليه من القرآن قول الله عند الرجل الحمد لله رب العالم وهذه أول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى على قول ببطر ففتح الله عز وجل كتابه بالحمد وكان اخر كلامه كان آخر كلامي اعمل جنة الجنة وقال تزهاوه أن الحمد لله رب العالمين وافتتح خلقه بالحمد فقال جنعنا الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور وقدم الخلق بذلك فقال سبحانه وقضى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فافتتح خلقه بالحمد وختمه بالحمد وكتابه بالحمد واهل الجنه اخذ دعواهم عن الحمد لله رب العالمين وهذا يدل على اهميه السلام والحمد لله جزرا ولذلك ما احد أحب إليه سناء من الله عزوجل. والصحيح قال عليه السلام إن الله تعالى يصد من عدل إلى أكل أكله أن يحمد روعه، وإلى شرب شربه أن يحمد روعه. وبهذا الحمد تزيد النعمة. وإلا أن الرجل لا يشكرتم لا أذينا ولا كفطر من عادات الشيء. فالنعمة إلى إكرام. وإذا كنت أتفضل رسال يسير في شكل ذات يدعو على وحمده على نعمه سبحانه وتعالى لأنه ومتسخر لك ما في سماوات المرض الأرض وكرمنا كما يناد والله معناه ذلك والكرورية على الخرق وهذا ذلك الله لا يخص لأحد أن تسمى وهل تسمى به احد من الخلق؟ حتى في الهو لم يقل أنا إلى هو وإنما قال أنا ربهم الأعلى لا عبد الله فلم يتسمى به أحد فهذا خلاصا لله عز وجل وأما كلمة رب إذا أضيفت الى العالمين فلا يوصل بها إلا الا الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين لا يوصل بذلك الا الله اما اذا وظيفت الى غير العالمين فيجل ان توصل <تصفيق> على غير الله عز وجل فتقول رب البيت ورب الكتاب ورب الداري ورب الناقه ورب الدابه ورب وهكذا أما إذا أضيفت العلبي فلا تبقى إلا على إلا على الله المعظيم العالم نعم قرأه كل ما سوى الله عالم نعم, نعم. قرأه الله وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم بين رحمه الله وجد السلاح في هذه والحمد لله رب العالمين فقال كل ما سوى الله عاني وأنا واحد من ذلك العالمين لذا يكون الله رب ولأن الله ربي ورب العالمين وانا واحد من هؤلاء العالمين وهو المستحق للعبادة ورب عبادة كل من سوى وإذا قال الله بعدها إياك نعبد وإياك نجسعي وهذا تقديم معدول إياك وتأثير العامل نعبد يدل على الحق فإياك نعبد يختلف عن نعبدك يا الله نعبدك يا الله هل تبقي عباده ما انسواه لا اما اياك نعبد فانها تبقي عباده ما انسواه لأن تقديم العالم والايات والاخره المعمور لنعبد يدل عمل الاختصاص ولذلك لابد بد من النفي والاستثبات لذلك كان اعظم السلامي هو لا بلا وأفضل وافضل والعروه الملقاه وهو القول الذي تنسو الله به قول لا اله الا الله ان فيها ومن عبد الله به ومن اثبت النفي فقط فهذا ملحد ومن اثبت العبوديه فقط <تصفيق> ولم يمكيها عما سوى الله عز وجل فهذا قد يكون مشكلة لا بد من النفي لا بد من النفي والاثبات وإذا قال الله عز وجل اياك نعبد وقال بعدها واياك ننساك واياك ننساك وجاءت الاستعانه بعد العباده مع ان الاستعانه عباده ليست العباده عباده ولكنها عثرت على العباده من باب العقل الخاص عن العالم الى الخاص في هذا الباب وهذا الجوهر الثقار العقلي مهما بلغ من العبوديه والتمسك لله عز وجل الى رحمه الله تبارك وتعالى في نور لذلك قال الله هيات العبوده واياك المستعين فاستعانه جزء من النباهه ولا يمكن العبد ان يعبد ربه الا مستعينا بالله سبحانه الا مستعينا بالله سبحانه قال نعم حسن قال قيل لك بما عصف ربك فقل باياته ومحض الله اياته الايات هي العلامات والتزامات الداله عليه سبحانه وهذه الايات اما شرعيه واما ايات كونيه اما ايات شرعيه وهي النصوص واما ايات كونيه يعني نبي في الكون مما خلق الله جل وعلا ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من من دون الله ام خلقوا السماوات والارض بل لا يذكرون وقال عبد وجل ان, إن, إن لا يدعون من دون الله عباد وخداما ان الذين من دون الله ان الذين دعوا من دون الله لا يقبلون دعاؤهم ولا يكون باغو لك لا يقبل ذباب ولو كما ودك واي السقم الذباب شيئا يعني هذا الكائن المخلوق الحقير هي السقم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمصير فكيف يعطي المجتمع جزوعا حتى العربيه الباليه عرف ان هناك خالق وهذا الخالق يجب ان يعطي فقال قيل ما بما عرفت قال البعض مثل على البعيد والسير يدل على المسيح الا يدل هذا الكون على النصيحه القبيحه اذا, كانت البعر، إذا لسان البعر، أنه كان في البعض اذا وجد الانسان البعض يقول لا بد وانه كان هناك فهي واذا وجد مكانه الاقدام وللسير دل هذا يقين على ان هناك فاجر ومسيح. ومسيح فكيف بهذا الكون العظيم الا يدل على خالق وإلهي معبود عظيم سبحانه نعم قال رحمه الله ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مهدو الله سماوات السبع والأرض, والأرض مما السبع وما فيهن وما بينهما فالآيات كما سبق آيات كونيه وآيات الشر والمصنف علم الله شرع من أسئل الآيات الزور فقالوا من آياته ميل والنهاء والشمس والقمر. وهذه الآيات لهم مشاهدون الانسان من سماوات وارض وجوه وشمس وقمر وجبال وشجر وبحار كلها تدل على وجود الله سبحانه واما الايات فهي مثله من الرحمه ونزل عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي مثله على وجود الرب سبحانه وعلى كمال صفاته واسمائه وعلى انه المستحق للعباده سبحانه ولذلك لما اقر المشركون لذلك امرهم الله بالفعل يا ايها الناس اطيعوا الذي خلق والله جل وعلا قال قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل ترمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بالضياء افلا تسمعون كل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار ترمدا الى يوم القيامه من الى عمر الله يتيم بليل تسكنون فيه افلا تسكنون ومن رحمته جعلكم ليلا ونهارا تسكنوا فيه ولتبلغوا من فضلك ولعندهم تشكروا لك اعتذار من, من لو ان الله جعل العمر كله ليلا كيف ياتينا ويطلبون ارزاقهم نعم وكيف هي يا هون من رحمه الله بذلك ان جعل بي سكنا وجعل النهار لينكسر الناس في معاشهم موظوي نعم والله هو الله يدير اموره تعالى <تصفيق> ومن السيد لا تشرور الشمس ولا القمر ولا جنوب زايد في قلما من ذهب ووجب يوم تعودون. هذه على على ضرورية أم زلهية؟ على كلهما. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه آيات كونيه تدل على على المولى والتسليم. وهذا من ضروري؟ لا تخشوا للشمس ولا القمر وصفوا لله الذي خلقهم وهذا يجب على ان المستحق بالعباد هو الله الخالق المدبر جميعا الله سبحانه وتعالى جعل القمر يضيء للناس ويضيء لهم الضيف ويضيء لهم الضيف تخيلوا ان الناس لكم بكل مكان الكهرباء ليضيئ الدنيا أو ظلمة الليل هل يستطيع ذلك؟ لا يد أن يستطيع ذلك. فتقول الشمس تضيء لنا نهارا وليلاً ويعيشون فيها. فإذا جاء الليل أرسل عليه ظلماً لتخدير الله سبحانه. هل يستطيع أحد أن يدفع الليل أو يدفع النهار؟ ما مأوذي من القوه المنية والذكاء الحاد لا يمكن ذلك إنما هي ايات السنوية لا يوجد أشهر والله مرحبا وخلق سبعة سنوان صفاقا وجعل من الغض المهد سبحانه وتعالى قال عز وجل الله الذي يخلق سبعة سنواني ومن الغض المشهر يجعل من, من الغضاء لتعلم أن الله عليك بشيء وقال سبحانه الله الذي خلق السماوات رزاقا اولها السماء الدنيا ثم يلي السماوات الى السماء السابعه وقولها عصر الرحمن جل وعلا و السماوات سبع ايضا كان الله قال وجه الارض ليلهم ابدا وقال سبحانه وتعالى بيضاً النهار والنهار والشمس والقمر الليل هذه يعلم على هذه على الهروبية الثلاثية على ظهور لا تغسير للشمس والقمر والسجود الدائي الذي خلفهم هذا كل على الثلاثية والذبات فلا يصح السجود للشمس وإذا كانت الشمس جاء اثر أن أعزينا ما تغرب تخبره للجنة تعصر محنان جنة وعلا فكيف يسجد لها من دون الله وهي التائزة لله عز وجل وإذا كان كل من في التنواة والأرض يسبح لرد المحمول جنة وعلا ولكن لا تبقى لحسن فكيف من يسبح يسبح له قل عز ولذلك كان الراغم عن الله المخبر عما على الارض نفر على من سواه قال عز وجل ومن يرضى عنه نبي ابراهيم الا من سيئاته وما هي من نبي ابراهيم الا ابراهيم كان امه قانتا بها حنيفا الحنيف يعني الماء عن حنيفا مسلما الاسلام هو الانتهاء والعبوديه هي الاكتئاب والتذلل نعم قال رحمه الله وقوله تعالى عفوا وقوله عز وجل في سته ايام هذه المخلوقات العظيمه من السماوات والارضين خلقها الله عز وجل في سته ايام والله سبحانه وتعالى قادر ان يخلق في ولكنها ولكنه لحكمة أرادها الله عز وجل خلق السماوات والأرض في سته ايام وكان أولها يوم سبعة عشر على عقابه لأنهم قالوا إن الله ثم استراح في يوم الأحد وإنما ابتدأ خلقها يوم الأحد و ختمها يوم الجمعة <تصفيق> فيصير ذلك كم يوم أولها يوم الأحد وأول الجمعة في يوم الجمعة تكامل الخلق قال صلى الله عليه وسلم ما عند مسلم غير حديث خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق الله عالم فيه أخذ الجنه فيه نور جبينه ولا يكون صاعد إذا يوم الجمعة ورئتا ان جاءوا به مع عبد قومه والله حالا الا التجاهر باله حكم القاضي ثم قال الله انه على ثم استوى على العرش وثم حط عقل في ان تسجي والراح اذ كذلك العرش جاء بعد بعد خلق السماوات والارض لا ولذلك في التواب منصفات الافعال او منصفات ومع من استوى يا من تفعل على والعرش هو سقف الجنه وسقف المخلوقات وهو الاعظم المخلوقات الذي استوى عليه ربنا تبارك وتعالى وهو خالقنا والعرش هو تدور الدليل وهذا العرش من القوارب وهو هو ولكم بيتر لان موسى عليه السلام اول من يفيق فيلتقم قوائم, قوائم العشر يفيق النبي صلى الله عليه موسى فيلتقم قوائم العشر يقول لانه يعقل بمصاحبه السور ارسل الرسول عن مصاحبه الله جل وعلا اتبع على وهو لا يحتاج إلى عرش سبحانه وتعالى بل هو البالغ عن سائر خلقه ومن هذا الخلق عرش سبحانه وتعالى. ولكن لحكمة أراده الله جل وعلا خلق الخ خلق العرش واجتوى عليه سبحانه وتعالى من إفشاء من إفشاء الأفعال ولذلك قال الله جل وعلا مستوى أعلى العرش أما عروف سبحانه وتعالى فهذا صفات ذات لشبحانه وتعالى وصفات الذات لا تعطف لها بالمشيئة وإنما يصفت ذات أما صفات الأفعالة إنها متعلقة لمشيئة لشبحانه وتعالى يغشي ليلة النهار وغشية للغطر الليل يوقف النهار يوقف النهار الليل يوقف النهار ويوقف النهار في الليل وهكذا والنجوم هذه توافق مصطره بحمد الله عز وجل يامر سبحانه هذا كتي وتدور وصديق وهذا بأمره الكون سبحانه وتعالى هذا يظهر وهذا يعمل وهذا يتعاقب مع هذا وهذا الا له الخلق والامر الا اداه تمثيل وتحضير الخلق والامر فالخلق خلقه والامر امر وهذا يدل على ان الخلق غير الامر وفي شهاده الامام احمد رحمه الله تعالى وللمسلمين مع الجميع لما امرهم ان يقولوا الخلق القران فقال هل القران من الخلق او من الامر قال القران من الامر قال الامر غير مخلوق لان الله طاير بين الامر والخلق فلا يكونان شيء واحد والامر كنان واما الخلق فانه تكوين وايجاد فبينهما فرق تبارك الله اي تعاظم سبحانه وعلا وتبارك هذا من خصوصياته جل وعلا فلا يطلق على خير فلا يقال للذهب تبارك علينا وتظن ان الفرد خاطئ في بعض البلاد العربيه على خطر خليل لا يقال للملك ولا للعالم ولا لمن يرجى فيه خير لا يقال له تبارك علينا حتى كان في العلم فقط عجز تبارك بلديني المسر تبارك بلديني المسر في السماء المروجة تبارك بلديني المسر عن عمله فهذا وأما البركة وهي تدرة الخير والماء فإنها تكون في المخلوق فلا يقال للمخلوق تبارك ولكن يقال له إنه مبارك يقال له إنه مبارك ويجعل مباركا وهذا الجعل أصله من الله سبحانه قال الله يسلم البركه من الله ان فينشأ الله عز وجل في المخلوق بركه هم. وليه وفاء مباركا واجعلني مباركا فيما اكلت وجعلني اقوى وجعل المباركه وما التبارك يعني انزال من البركه في الشيء في هذا فقط من عضاية الغاية نعم انت لا لعنك يا الخدس وصل الله عنه وعيد ان شاء الله ان شاء الله